ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أهدين ولهن الربع مما تركتموا إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولدٌ فلَقُنَّ السُّمنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِمَّا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْدَىٰ وَإِن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخنا وخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا دونهم ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 والتي آتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من